وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم و هو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم و هو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وأصلح بالهم وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد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 وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الْقَوَاطِعِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنْ نَمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُزَارَهَا وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أُزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَا كِلْ يَبْلُ بِبَعْضٍ لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم, فلن يضل أعمالهم والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويُدخلهم الجنة عرفان لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا إن تُوَصِّرُ الله يُصِرُّكُمْ وَيُثَبِّتَ قَدَامَكُمْ ويثبت أقدامكم, وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُمْ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُمْ يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ينصركم ويثبت قدمكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن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 ذلك بأنهم مُكرِّهُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيُؤْذُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيُؤْذُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 أن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم، لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار الأنهار, الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يدخل الذين آمنوا إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جن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 ناو مثول لهم كما تاكل الأعوان والنار مثول لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم وكائن وكاهن وكاهن من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلك ناهم فلا ناصر لهم اتى من كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءه واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أهواءهم أهواءهم, أهواءهم كمن زيل له سوء عمله والتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهاراً من ماء غير آسى غير آسى من ماء غير آسى فيها أنهاراً من ماء غير آس فيها أنهار من ماء غير آس غير آس غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر اللذة للشاربين من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفا مصفا مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ومغفرة من ربهم ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالدٌ في النار وسقوماً حميماً وسقوماً حميماً فقطع أمعاهم وسقوماً حميماً فقطع أمعاهم أمعاهم كمن هو خالدٌ في النار وسقُوماً حميماً فقطّع أمعاهم كمن هو خالدٌ في النار وسقُوماً حميماً فقطّع أمعاهم ومنهم من يستمع إليك من يستمع إليك ومنهموا من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال ألفا؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال ألفا؟ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال ألفا؟ قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم, واتبعوا أهواءهم طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم واتبعوا أهواءهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم أهواغهم أهواغهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ والذين هتدوا زدهم هدوا وآتيهم تقوههم وآتيهم تقوههم زدهم هدوا وآتيهم تقوههم فهل يوضرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فقد جاء أشراطها فقد, أشراطها فقد جاء أشراتها، فقد جاء أشراتها، فقد جاء أشراتها، فهل يوضرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثة، فقد جاء أشراتها، فقد جاء أشراتها. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جاء أَشْرَاطُهَا فَقَدْ جاء أَشْرَاطُهَا فَقَدْ أَشْرَاطُهَا فقد فقد جاء شعراطها فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء شعراطها فقد جاء شعراطها فقد جاء شعراطها فقد جاء أشراتها، فهل يُؤذُرُونَ إلَّا الثَّعَدَ أنتَ يَهُمُ بَغْتَةً، فقد جاء أشَرَاتُها، فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ إذا ذِكْرَاهُمْ إِذَا جِئَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 لهم إذا جاءتهم ذكرهم فأني لهم إذا جاءتهم ذكرهم إذا جاءتهم ذكرهم إذا جاءتهم ذكرهم فأني لهم إذا جاءتهم ذكرهم علم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، واستوفِ لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلم أنه لا إله إلا الله، واستوفر لذنبك واستوفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم ومثواكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة لولا نزلت السورة سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت عليه من الموت فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ إِلَيْكَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموشي عليه من الموت فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضون ينظرون إليك ينظرون إليك نظر الموصي عليه من الموت رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُنذِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا أُنْزِلَتِ السُّورَةُ مُحْكَمَةً وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُنذِرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فإذا قُزِلتْ سورةٌ مُحْكَمةٌ وذُكِرَ فيها القتالُ رَأيتَ رَأيتَ الَّذينَ في قلوبِهم مَرضُونَ يَوْفُرونَ إلَيكَ نَظَرَ المُوَشِّي عليهِ مِنَ الموت فإذا قُزِلَ السورة مُحَكَّمة وذُكِرَ فيها الكتاب رأيت الذين في قلوبهم مرضيَّ وَظُرُونَ إلَيك يَظُرُونَ إلَيك نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوْتِ سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الموشي عليه من الموت فاولى لهم فاولى, لهم فأولي لهم طاعة وقول معروف طاعة وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم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 إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم <تصفيق> فهل عسيتم إن توليت أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم, وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم وتقطعوا أرحامكم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم وَاَعْمَى ابْصَارَهُمْ وَأَعْمَى ابْصَارَهُمْ وَأَعْمَى ابْصَارَهُمْ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى ابْصَارَهُمْ وَأَعْمَى ابْصَارَهُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ وأعمى أبصارهم وأعمى أبصارهم وأعمى أبصارهم أ يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوّل لهم إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم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 من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم إن الذين اغتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وأملى لهم وأملي لهم وأملي لهم وأملي لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأم في بعض الأم في بعض الأم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأم والله يعلم أسرارهم. والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وجوههم وأدبارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وهدبارهم ذلك بأن أنه متبّع ما أشخّط الله وكره ردّواؤنه فأحبّط أعمالهم ذلك بأنه متبّع ما أشخّط الله وكره ردّواؤنه فأحبّط أعمالهم وكره ردّواؤنه فأحبّط أعمالهم ذلك بأن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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله اضغانهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان ليخرج الله اضغانهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض لن يخرج الله اضغانهم ولو, لأريناكهم بسيماهم بسيماهم بسيماهم ولو نشاء لأرناكهم فلعرفتهم بسمائهم بسمائهم بسمائهم ولو نشاء لأرناكهم فلعرفتهم بسمائهم ولو نشاء لأرناكهم فلعرفتهم بسمائهم بسمائهم بسيمهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخباركم ونبل أخباركم, ونبلو أخباركم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل وأخبركم ولا يبل أنكم حتى يعلم المجاهدين منكم والصابرين ويبل وأخبركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشَرَّ والرسول من بعد ما تبين لهم الهدا من بعد ما تبين لهم الهدا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم من بعد ما تبين لهم الهداي لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وس يحبط أعمالهم من بعد ما تبين لهم الهداي لن يضر الله شيئا وس يحبط أعمالهم لن يضر الله شيئا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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلن يغفر الله لهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ثم ماتوا وهم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنو وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنو وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم فلا تهنو وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم ولن يتركم أعمالكم ولن يتركم اعمالكم ولن يتركم اعمالكم, ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله انما الحياه الدنيا لعب وله انما الحياه الدنيا لعب وله لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم يُؤْتِيكُمُ أَجْرَكُمْ وَلاَ يَسْأَلُكُمُ أَمْوَالَكُمْ يُؤْتِيكُمُ أَجْرَكُمْ وَلاَ يَسْأَلُكُمُ أَمْوَالَكُمْ يُؤْتِيكُمُ أَجْرَكُمْ وَلاَ يَسْأَلُكُمُ أَمْوَالَكُمْ وَإِنْ تُبْدُوا وَتَكْتُمُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يُسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ان يسالكموها فيحكم تبخل ويخرج اضغانكم ويخرج اضغانكم ان يسالكموها فيحكم تبخل ويخرج اضغانكم ان يسالكموها فيحكم تبخل ويخرج ويخرج أضغانكم ها هنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ها هنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ها هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخذ ها هنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم, فمنكم من يبخذ ها تُمْهَاءُ لَائِتُ دَعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ هَنْتُمْ هَاءُ لَائِتُ دَعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ هأنتم ها هؤلاء تدعون لتنفقوا في هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخ؟ ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل من يبخل ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفك في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وانتم الفقراء وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إِنْ نَفَتَحْ لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُونَ أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا أَمْثَالُكُمْ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم لا يكونوا أمثالكم إنا فتحنا لك فتحا مبينا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم لا يكونوا أمثالكم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 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوهُمْ أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا